وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما انسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين